الحمد لله الذي لم يزل العظيم الحكيم وصلى الله وسلم وبرك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ومزيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا درس استثنائي يعلم به البعض دون الآخرين وإن شاء الله يعلم بعضنا بعض السبب طبعا هو كما تعلمون على أثر على اثر الثورة ومجاعة بعدها في اثناء الخدوم ما نحن في الآن في هذه الاحداث اه يعني بعض الاخوة بعض جزام الله خيرا كان ندباني ان نتحدث عن قصر دين الاخنان دي عن شهادة لا الهي يعني انا اوفقه في ذلك يعني هو له وجهة نظر قوية جدا الان الامر اختلط بشدة واصبح اني اه تظهر في في امور مختلفه كبيره لا سيما اذا وقع الاختلاط بين المسيرات المختلفه زي ما نقول بقى او, أو يعني بعباره اوضح نقول مثلا مساله ايه واحده بقى الكل بقى حاجه واحده نعم قد يتعاونوا على شيء لكن نخشى أن تختلط الأشياء ونخشى أن يختلط الدين لأنه كل إنسان له منهجه الخاص فهناك من يرى شيء وهناك من يرى شيء آخر يضاد لهذا الشيء وهنا في هذه المرحلة الحقيقة تبدأ الشريعة في الحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى ما يدرأ ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حدح في هذه الفتن في هذه الجمهور المختلفة هذا الاختلاط قد يحدث في هذا ولذلك قال بعض اهل العلم بعض السلف كان يقول اذا وقعت في الفتنة تميز من يعبد الله ممن يعبد الطرور. اتأمل هذا الكلام ده فلذلك انا رأيت من هو الحقيقة اقتراح قوي وجيد لا سيما انه قد صار هناك انفصام نكت بين الانتماء للإجام والولاء لغفوزه ونهجه وده في الحقيقة وده في الحقيقة أمر أمر أمر ملحف واقع لا بد ان ينظر اليه بـ بـ بواقعية. الواقل اكمل اذا كمعك مثلا تصبيت اسلام يا بالله الله تلي انهار ومش ممكن. لكن اذا مثلا انتهكت حرما بالحرم الاسلام قد لا تجد لي. اذا تكلمنا عن قضية تعميم حكم الله عز وجل. أن, أن تحكم شريعة الله عز وجل في كل دقيق وجديد أن تدار البلاد بحكم الله عز وجل وبشراء الله عز وجل هنا يحصل الكلام بقى طيب السابت ولا السابت طب هي يعني ايه الكلمة طب ممكن يبقى ايه طيب مش ممكن يبقى في بجيب بس لحد مدة معينة يبدأ هنا يتكلم بشكل عجيب وهناك مؤسسة من المؤسسات المختصة خصيصة. في رفض هذه غمورجي الشعوب ونحوها. اه عمل احصائية على في عام 2013 يعني ايضا بك زي ما احنا. اه يجلسة معنا. عمل اه على مصر والعراق وتونس وماكستان ولبنان وتركيا. هي مؤسسة يعني اه استشراقية متخصصة في دراسة الا التطورات ال القياميه في الشرق الاوسط وهي امريكيه بالاساس تصور انه مثلا هناك مثلا 18% بالمئة فقط في 18% بالمئة فقط هم من يرى ان الشريعه هي الامر الاكثر اهميه لمصالح البلاد خلي بالك من عباره الاكثر اهميه في ستتاشر فقط درون ان عقامة الشريعة اهم وسيلة للخروج من حال التخلص الواقع فيها زي بذلك وفي المقابل لذلك في قرابة 80% اختاروا حكومة تقيم قوانينها على اساسة ديمقراطي. وقال لجانب اختيار اكثر زي ما تشاهد شايف اكثر هؤلاء هؤلاء القوم لما تيجي تساله لما تيجي تساله بقى انت انت انت انت مسلم ولا انت مثلا وطني اقول لك انا مسلم طبعا قبل ما ابقى انا مسلم ويغار جدا على الاسلام ويغار لكن لما تيجي تقول له ممكن الشرع ينطبق على كل شيء ده يناسب هو ده اللي اللي مع الاسف طبعا انا ما, ما ما حبش ان اقول كلام هؤلاء لكن مع الاسف طبعا الحكمة ضلت المؤمن اينما وجدها فهو حق بها انه انه انه هو ده اللي قاله يون دلمو المؤرخ الفرنسي المعروف بانه منتمي بانه متخصص في قضية العلوم الكنسية تاريخ الكنيسة هذا المؤرخ الفرنسي قال ايه لما وصف بعض الفرنسيين اللي عنده كده عنده دخلاتهم العولمة بشدة فبقى عنده في الجملة كده لكن ما عنديش ايمان بلا انتماء عجبتني كلمه دي في الحياه يا اخوه ان نقول ايمان بلا انتماء هي ده تؤمس الواقع ده فعلا انه صار هناك فئه من الناس عندها ايمان اذا حد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الطبقات يا غالب لكن اذا قلنا نطبق بعض السنن حتى نفسك كم تناشك وتقول لك وليه طب مش من زمن الزمن ملقشك. بقى فيه ايمان بلا انتماء هذه الحالة لابد فيها من حسم القضية التصحيح وقضية فصل الدين وقضية لا إله الا الاطار العام الذي يد الذي يسير المرء به المسلم لابد من حسم هذه القضية لا سيما في هذه الاوضاع ولذلك تستمر هذه الاحصائيه لتتعذب من من الامر اللي تحدثت عليه ده ان هذه الاحصائيه بقى لما راسلت مثلا في تونس قالوا سؤال ده هل انت تونسي او مسلم قبل ان تكون تونسيا فكان الـ الـ الاجابه ان خراب تسعة وخمسين في المية من شعب تونس قال ان هو مسلم قبل ما يكون تونسي تصور هؤلاء عندهم يتكلمون زي ما احنا نفس شايفين من بعد الثورة الكلام شاكل ايه بيتكلموا عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشريعة وتصميم الشريعة والناس عندها يعني شبه رفض لهذا الامر بهذه الطريقه واثبات على العمليه الديمقراطيه وان هي هي دي الاوفى واحنا من خلالها هنبدا نعمل ايه ولا بد يكون في نقاش واذا ما جيناش حاجه هنا يعني بقى في هو ده اساس ايمان بالانتماء لذلك اردت ان اتحدث نظرا رغبة هذا الاخر والحقيقه هي رغبتي انا إن لماذا في هذه الأوقات تتلم كلام فصل وحسن لا بد أن يكون هذا الفصل هنا في قضية قصل دين الإسلام والإطار الذي يسير المرء به يسير المرء به مسليما فإذا خرض عن لا إله إلا الله من يعود بالسمع قصل دين الإسلام هو العروة الوسقة فعينت لها إن شاء الله عز وجل وقت ياسية قبل الدرس الأصل يعني المفترض احنا داخلنا هيبقى بعض المفترض قبل قبلها في يسير ان شاء الله حيكون في هذه الكلمة اليسيرة يمكن ذلك بيننا بحيث انها كمان تبقى تصل الى آآ يعني آآ طبقات الناس ودرجاتهم واختلافهم وعلى النحو الاخر تبقى كلمة يسيرة هي قدر من يسمعها بسهولة في, في اي مكان في الصحيح أن عبد من السلام رضي الله عنه رأى أنه رأى أنه يصعد على عمود ثم أمسك على رأس العمود بحلقة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عن هذه الرؤيا فقال له العمود هو الإسلام والحلقة هي العروه الوثقى وأنت تموت عليه فالإذا هي العروة الوسقة هو ده دل... تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأس الإسلام sell على رأس هذا العمود الوسقة. هي العروة الوسقة العروة الوسقة هو عنوان هذه الاستفليصة ان شاء الله عزان institute هي العروة الوسقة هي الوزر الأحمد هو هي ال... ال... ال... الإطار العام بشخصيتك كمسلم ان لا بد ان تكون هي راس الامر العروه الوثقى هي لا اله الا الله يقول الله عز وجل ان كنتم شهداء اذ حضر الموت اذ قال لبليه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحق إله واحده ونحن لهم مسلمون ان المتامل ايها الاخوه لما تتاملوا في هذا الموضع تتعجبوا للغايه ان يعقوب وهو نبي الله عليه السلام ابن اسحاق وهو نبي الله عليه السلام ابن ابراهيم وهو نبي الله عليه السلام وابو الانبياء وابو التوحيد ومع ذلك ابناؤه انبياء ابناؤه يوسف والاسباب اللي هم اخوه يوسف في قول لبعض اهل التفسير وقالوا أنهم أنبياء وبعضهم يقول ابناؤهم هم الأنبياء وهم الأصبار الشاهد أن هؤلاء في زروة الدين في ذروه الانتزام في ذروه التمسك بالإسلام ومع ذلك يعقوب عليه السلام بيقول لهم عند موته ما تعبدون من بعد هل تأملت هذا الموضع؟ احنا من لم يستشعر الفتن وشدة الفتن ده في الحياة سيعطب ويسقط فيها وقد قال حزيشة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخاطة أن يبريكني فأقع هكذا الانسان يعرف الشر ليس لانه يستانس به عياذا بالله وانما يعرف الشر بما حتى يجتنب الشر كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه كانت هذه افتتاحيه لهذه السلسله العوده الوثقى العروة الوسقة هي لا إله إلا الله وهي رأس الدين وهي رأس الأمر كما سأبين لك إن شاء الله عز وجل من معناها وضوضتها إن شاء الله عز وجل في اللقاء الهاتف أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي باذا وإذا نوي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم بي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته